وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إن تتبأ إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن ظهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبرين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ضيير عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ, مسلمات مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تائبات, تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ فَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكه غلاظ شداد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 وبسنصحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخذن الله النبي والذين امنوا معه يوم لا يخزلهم النبي والذين آمنوا مع نورهم يسحبين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمن لنا نورنا ووفر لنا ووفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُبْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فَقانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا مراته فرعون إذ قالت ربي ابن عندك بيتا اذ قالت ربي ابن عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب بني عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومر يوم بنت عمار التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا